مش يا جنبي مركزة خايفة عليا ما انها إنها مسؤولة عني ما بنتي أبنتي إحناينا جدا عليا عايزان دايما جنبها ما هي حتى بنتي حبيبتي ما تخافيش ربك معايا عمري بإذن الله ما هنساك في دعايا دنتي أمانة لربنا وموجودة عندي وصعني سيدنا محمد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 He noor لحظة رجوع البيت بتبقى مش عادية قبل ما بدخل تجري وتكوني وصادي رغم إن حسك نقطة الضعاف اللي فيها بتحسسيني إن أنا مش أب عادي هو إلى والولد هو السنة والعز والذكرى البياض فانت الحنان مسمى أمان من نار سكتي للجنة ماخلو بنتي حنينا يينا قدانا ليا عيزان دايما Surah Al-Fatihah